بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف عد بعضهم سورة الفيل وهذه السورة واحدة لا فصل بينهما وقالوا اللام في لإيلاف تتعلق بالسورة التي قبلها وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة وقال لإيلاف قريش وقال الزجاج المعنى جعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش أي هلك أصحاب الفيل لتبقى قريش وما الفوا من رحلة الشتاء والصيف وقال مجاهد ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف والعامة على انهما سورتان واختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله لإيلاف قال الكسائي والأخفش هي لام التعجب يقول يعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب البيت وقال الزجاج هي مردودة إلى ما بعدها تقديره فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف وقال ابن عيينة لنعمتي على قريش وقريش هم ولد النظر ابن كنانة وكل من ولده النظر فهو قرشي ومن لم يلده النظر فليس بقرشي قوله تعالى إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلافهم بدل من الإلاف الأولى رحلة الشتاء والصيف رحلة نصب على المصدر أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ والأخرى في الصيف إلى الشام وكان الحرم واديا جدما لا زرع فيه ولا ضرع وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء كانوا يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة وشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام فأخصبت تباله من بلاد اليمن وأخصبت الشام فحملوا الطعام إلى مكة فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤنة الرحلتين وأمرهم الله بعبادة رب البيت فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي الكعبة الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع أي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة وآمنهم من خوف بالحرم، وكونهم من أهل مكة، حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم،